أعيش أنت إني ميت بالك وأطل ما صدق أعيش أنت إني ميت بالك وأطل ما يا صدق كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام، بمهجتي، بمهجتي، بمهجتي، أوه، بمهجتي. آه آه بمهجتي بی موهگ سی من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك وأرق من طبعي النسيم فهل خلعت عليه بردان انقى من الفجر الضحوك وقبع عرضت الفجر خدك وأرق من قبع النسيم فهل خلعت عليه بردك وألز من كأس النديم وألز من النديمي وقد أبحت الكأس الكأس. عينك قدك ما كان ضرك لو عدلت أمارت عينك قدك وقالت من جفنين متكأن واجعلت من جفنين متكأن What men كان, كان أولى أن يصد أغضادتني يا روض إن أنا شقني فشمنت و عندي اندی و وهي عندي عينيك وهي عندي وحياتي عينيك وهي انت فارقها ولم تبلغ اشد فهوت عليك بصدرها فهوت عليك بصدرها, فهوت عليك بصدرها فهوت عليك بصدري فهوت عليك بصدري هيو بل لتسترد